بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا الكبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها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 يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصدونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولمر يومئذ لله تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com